مِن وَرَائِهِم جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلاُ مُتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هذا هدى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 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يُؤْثِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ الْقَوْمَ يَجْرِي سِيَّانَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلا قَد آتَ عنابَنِي إصْْر إلَكِتابَابَ وَالحُكمَ وَُّبُووةَ وَرَرزَ قُناَاهُم وَرَزَقُناهُم مِن الطباتاتِ وَفَبضناهُم على العالممِين.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 جعلنكَ على شَرعات مِنَ الأأَمْرِ فَتَّبِهَا وَلاَا تَتَّبِ أَوى الذيذينَ ل يَعلمُون إِم لَ يغْنُ عَنكَ مِنَ اللهِ شَئات وَإِن الظَّادِ مِينَ بَعضُم أَلع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 وَجعَلَهُ كََّينَ آمابَنُوا وَمِل الصَّالحاتِ سَواء أَم حيهُم وَمَماتُهُم سأَمَا يَحبُمون وَخَلَقَ الله السَّمواتِ وَالْأَرضَ بِالحَِ وَلتُجزَا كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَت وَهُم لا يُغلَون افا رايت من اتخذ الهه هواه واضل الله على علم و ختم على سمعه وقلبه و ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره رشاوه فمن يهديه من بعد الله أفلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يولكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّو بَآيَةٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ